صباح الورد وانفاس الأغاني وطلة العصفور وعطر الورد حبيبي قوم مراياتك سحب وغيوم حكاياتك قمر ونجوم حبيبي قوم عشان الشمس تطلع من وراء عينك وهي ما تطلع إلا بس عشان تشوف شعتها على جبينك بياض عيونك الفجر ورموشك ناس وضحكة عمرك القمرة وحروف نهر تطلب ضحكتك دايم على الكراس إذا تصحى أكيد الناس تأخذ خير من قلبك ومن نورك تصبح كل حبايبها صباح الخير صباح النور يا أغلى الناس صباح الوجد وانفاس العذير وروعة الأحساس حبيبيكم, حبيبيكم. <تصفيق> عصافير الفجر غنت وتسأل عن عناوينك ونا تتبع الونا صداها صاحبي وينك عصافير الفجر غنت وتسأل عن عناوينك ونا تتبع الونا صداها صاحبي وينك جمال الكون والدنيا أراها في سحر عينك جمال الكون والدنيا أراها في سحر عينك شروق الشمس يتفنن بألوان من جبيل وطيفك ما يفارقني رسمت أنت بيدانك شروق الشمس يتفنن بألوان من جبينك وطيفك ما يفارقني رسمت أنت بيدانك صباح الخير صباح النور يا غلى الناس صباح الوجد وانفاس العذير وروعة الاحساس حبيبي قوم